That's the night, sir. ولكنك تتعلم انك هذا المستقبل الثاني شوضحة حكمكم العادل لبرائف المتهم من الاجتعام المستغلية وذلك تشتيحا على أولا ندفع ببطلان تحريات المراحل وعدم جدية ثانيا ندفع ببطلان تدري النيابة العامة لاجتناهي على تحريات باطلة غير إذن النيابة العامة باستناهج على تحريات باطلة غير جدية بل أكاد تكون منعدمة لا. ثالثا ندفع بأطلاب القبض والتفتيش باستناهجنا على إذن النيابة العامة باطل منان على تحريات غير جدية منعدمة لا. ندفع بطلقية الاستهام وحجب القوة المرافقة وانقراض ضابط الواقع بمجريات الأمور وبالشهادة. وكذلك الصراخ السريع للإجراءات. ندفع بانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات، وبالتالي انتفاء صلته بالواقع محل الاتهام برمتها. ندفع بعدم تواطؤ تمثلين كنان بالأوراق يصح ما هو الحال كذلك. إثناد الاتهام بحق ال... تم تدريب إثناد بالأوراق يصح معه والحال كذلك إثناد الاتهام قبل المتهم نفع بعدم سيطره المتهم الفعلية والمجرية على مكان الضبط المزعم من قبل ضابط الواقع طبقا لمن سهل إليه النيابة العامة أثناء إجراء المعينة على مكان الضفط المزعوض وأخيرا استحالت تصور الوقع عقلا ومنطقا بالكيفية المصوره من قبل ضابط الوحيد سيد الرئيس الجليل حضرات السادة المستشارين الأجلاء بالنظر لأوراق تلك للوحة للوحية البولة بنظرتكم الطاقبة الفاحصه من هذه الدعوة نجد ان هذه الدعوة بدأت بناءا على تحريات يعني او ما يقال عليها تحريات سترت من قبل السيد رئيس مباحث مركز مطوبي المقيد شريف المحلاؤي صبر بتحرياته اللي هو عملهاش اساسا اللي هو علم مخبر التنفيذ والتسجيل عنده لي كارثة حيثين نجد غريب لان دوك الريديف اللي احتياطي ستاحه عشان ما يكلفش عنها اولوط متوقع عشان يحط الكشف الاحطائية وكشف المجهودات بتاعه اخر السنة ان انا عادي ايه بعمل اضايا مخدرات هكذا الرجل الجاهز ازاي ونقل حرصيا من فكارتة المعلومات بتاعته قال اني نعمة الى علم وورطت اليه معلومات من المصادر السرية اللي بلا بها. النهاردة ساعاتك بالنسبة للتجار النهاردة اه ده النهاردة هو ايه للتجار اه التحريات ده التحريات اه اه اه ولوفات وهنجد النهاردة ده ده ال... الكمية المضبوطة ساعاتك اللي هو زعم ان هو ضبطها مع الرجل ده بيقول وجدت علب السجار ايه اللي قال ها اه ثم انا انا الموضوع ده الرجوم الكيف ولا ايه والله والله الشبوك ليه اصلا والله ان انتهى معايا هو كانت يعني بنص حصلت في على ذلك القطر التجاري ما في الاوراق لا مشيت حاجه من انا هجيب احنا قدام روايات الروايات دي ضبط المباح واروالك يا بسعادتك في وستي يا يعني مستوى. اللي انا هتكلم بقى مستوى. في اي منتفروع انا هتكلم لا انا انا انا انا وقال انتقال للمكان المحدد ليا سالفة اللي هو زعم من قضبة صلوبة الداخل وقال روحت ونشرط القوة حوالي الماسكة ودخلت الواحدة لمكان الضار